الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورات، وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة،, فتحرير رقبة من قبل أن يتمام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 وَإِذَا قِيلَ شُذُوذًا فَشُذُوذٌ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا